وَمَا انْتَ بِهَادِ هَذِهِ الْعَمِيِّ عن ضَلَالَتِهِمْ وَمَا انْتَ بِهَادِ هَذِهِ الْعَمِيِّ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إلا من يؤمن فَهُم مُسْلِمُونَ إِن